يا من به ثقتي يا من به فرجي يا من عليه أخ الحاجات يتكل أدرك بقية من ذابت حشاشته قبل الفوات فقد ضاقت به الحيال يا من به ثقتي يا من به فرجي يا من عليه أخو الحاجات يتاكل أدرك بقية من ذابت حشاشته قبل الفوات فقد ضاقت به الحيل